إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 112. ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم 114. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 117. وللآخرة خير لك من الأولى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 ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب